وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة بكسر الشينك. كاني فعلي باسكت لدرس دوينة باسي فعلي ماضي وفعلي أمر منكث إيه سديت باسي فعلي مضاريء من بوكات فعلي مضارعيش معربه وكو أسماء فعلي مضاريء وكتون أسماء معربة فعلي مضاريءش معربة بجواز لا فعلي معضي وفعلي أمر أو أنا ما بنيبون بلام لفعلي مضاريءش ده مرج هي الشرط هي وإيواج هو أزان الباس من كد أصل لأفعال مبنية أصلج لحروف مبنية وأصلج لأسماء إعراضة حروفك خيدة من يتواها وي مبنية أما أسماء معرب شتاية مبنية شتاية وهروها أفعالش بلام أصل لأفعال مبنية مبنية بلام بزوري معربة إلا أقر نوني توكيدي نسوة يعني نوني توكيدي تخيلة وخفيفة فيه ولكان بوي أفرمي بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة قيد مباشرة لا بده غلطة بوي أعلي أقر نوني توكيدي مباشر شو سر فعل نوني نسوة نوني نسوة خوي هرش هارت شوانك شو سريه لفعلي ماضي دابو لفعلي أمر دابو لفعلي مضارع دابو لهموشوانك نوني توكيدي عفوا نوني نسوة شو سر فعيل فعلاك مبنينا السكون أما نوني توكيدي ثقيلة وخفيفة أقل شو سر فعلي مضارع بمرجك نونك بفعلكوا بلام الفعلكوا اللي كابو بلاه مفعل كوالكابو هيج فعصل لك دان دا نبو فعصل نبو أو كاتأ أو فعل أبيته فعلي كي مبني كابو نحو يضرب ويخشى أستا يضرب لقال يخشى أمد فعل فعل مضارع فهيج في ونذ نلكابو بويا معنى حكم عن حكم عربي يضرب على ما كيدركوا تواء إعرابك إعرابك ظاهرة ويخشى معربة ولم إعرابة كيدر نكوتها عليك فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمة المقدرة شنك لبرتع الذر فإن اتصلت به نون الإناث أقر نوني نسوة شو سرفع مضارع بني معها على السكون شرط مرتينية هي تشتيكينية بني معها على السكون تواب نحو والوالدات يرضعن يعني دايكان كان شير بمداله كان ين أدنتا ما ويدو صال يرضعنا يرضع سيرك او فعلك ارضع يرضع نوني نسوه او يك نونيك مفتوحه هاتو تسر فعلك او كاتا يرضعنا اي فعل مضارع مبني على السكون باناصيب جنبي وجازم جنبي لم هي لن هي نخواتك كان بلام لبر نوني نسوة مطلق نوني نسبه شو صرف او كتعشيه مبني على السكون بل وإن بو وين اتصلت به نون التوكيد المباشره والنون التوكيد المباشره انون توكيد جا ثقيله بي يعن خفيفة بي. مرجك مباشر بي. يعني خفيفه بلام مرجع مباشر يعني هيج فاصلك لنيوان نون توكيد ثقيله يان خفيفه كل لا قلب على كذا النافع بي واللي الله وين اتصلت به نون التوكيد المباشره بني على الفتح أو كاتا مبني لسر فتح نحو لا يسجنن ولا يكونن ولا يكونن يا ولا يكونن آية تغيطة وانا كدو ولا يكونن ويما بس يجيب يجيب ولا يكونن أو يكون تنويني يكونن أو تنويني اسم نية شنك يكون فعلا تنويني علامات اسم او نونيكي توكيدي خفيفه ولا يكونن دون ولا يكونن نونيكي ساكن يعني او نون يكونن نوني توكيدي خفيفه بلام لا لرسم القران ده بوشي ورسم كده وبوه بو لا بل وقف بو اغلى سري وستيشونه وستي وكو الف وكوشونه سميع بصيره ولا يكونن توكيدي خفيفه أجل وقف للسريع كده كيه باء ألف بس دبر أول على القرآن دبر وشيوه دوشن معناه الله أعلم بوسشيوه رسم كده لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين كوابط ما شاكل يستأ <تصفيق> وأصل فعل كشيء سجن سجنة سين جيم نون نونك التوكيدي ثقيلش وتسريع إيش فاعل صل على النوان نوني سجن كمانية ولا يكونن دونون يكونن دونون وثمان ألف لبا الرسم يكونو خوي نون نوني وشوة السري من غير فاصل كابوها الله وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نحو لا يسجنن ولا يكونن ألي هذا لسري بنسا لفظا وتقديرا أقرأ من نسي قصور لفظا وتقديرا بون منا وَلَا ولا تتبعاني او ولا تتبعاني تتبعان يستنوني توكيد وتسر فعلك ولا تتبعاني نت وتسر شنك الفك مثنى هيا نَجْوَتَ السَّوَالَاتِ التَّبِيعَانِ كَوَابُ وَلَا تَتَبِيعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَأْنَ آيَتِ وَلَتَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ بُوَشَّةٌ كَوَابُ أَبِيَ لَفْظًا لَفْظًا بِشَتَى السَّرِ وَكُتِيْ لا يُسْجَنَنَّ أَجْرَبِينِيذْ لَتَ وَلَا تَتَبِيعَانِ أَبِينِنَوْنَكَ نَجْوَتَ السَّر فعل لك كوتاي فعل لك شيء عينه عينك لقد نوني توكيد ثقيلك ابني الف يا كاف فاصل لك وهر وها ولا تبلون في اموالكم <تصفيق> لا تبلون ابني ليدا شيء هيا فاصل لك فاصل لك واو غلوي فاصل وقوله فإما ترين فاما ترين من البشر أحدا ترين ياء ضمير مخاطبين مؤنث لفظة نيه يشتون نون كبشة سري كابو كاتج الله نون توشيد مباشر به يعني لفظا كبشة سري يان تقديرا كبشة سري أجر أودوا هذي هركامجلاه أنا نبو و مبني على الفتح الفتحنية استعق الإعرابي ولا تتبعني اعرابك تتبعا تتبع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون أفعال خمسية لتبلون بوشيواء بوشيواء بيني نونك حذف لبشي كراهتي توالي ثلاث نونات سين بيك وهاتون وهر وهات حذف بوة لبرشي لبرو إنكى جازم عموما لفظا بينه نكبت الشدي أجر لفظا نتشو الشدي في التقدير في التقدير اشتق لوي دهبوا أو كاتا حمانشد فوقع بينها وبين الفعل فاصل في المثال الأول لا شيلة لا تتبعاني وهروها تبلون وواو وهروها ترين النياء او اجد فاصلك هب في اللفظ يا فاصلك هب حتى في التقدير فاصلك هب في اللفظ فاصلك هب في التقدير هل اوقات مبني بيت بون منى اگر برقيك بين نواه اتش <تصفيق> ولا يصدنك عن آيات الله يصدوا يصدن عفوا يصدنك قال <سؤال> يصدنك بوشوا بدالك مضمون بنوني شي مفتوح اخوي اصلا شو هنا يصدون يصدون افعال خمسه نون شي التوكيد شي في هذا السر يصدونك ها يصدوننك بوشوا كتل لا لا الناهيه خيط السري نون افعال خمسه كحذف بيت كحذف بو لبرشي لبروي مجزومه عن جوا وساكنة لجنوني توكيد الثقيلك الساكنة أبي يكر لو أنا حذفكين لبر إلتقاء ساكنين أجنونك حذفكين فاعل توكيد نامنه أجنو وك حذفكين ضميرك نامنه فاعلك نامنه بلام ناصر لو دوانا براودي أكين لبر الضميج لبير جوا وك هاتوا ناصر شي أكين وواك خيدينية بويا كاتي أخونيته نالي ولا يصدو يصدن ها بوشева كوابوب ما دام ولو ماشي يصدن بكي نون توكيد شو تسر دالك أصل فعلك الصداية شو تسري بلن ما دام لتقدير ذهار دا حذف إجلبه ولا يصدنك الناري شيء علي مبني علي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون بوشева كابو أو عبارة هل خصود ياهية وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نحو لا يسجنن ولا يكونا <تصفيق> وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم بوش فعل مضارع معرب لبدأ ويلش أشيت لا اسم أشيت ون من الضارب لقال يضرب ضارب لغا يضرب يضرب لحن شائكه لهندشتان نواشيك لوانه كبو يوم حسان بباسيك سيك فتحي ضارب فتحه سكون كسره بوشي وضارب يضرب اجتماع شائكه فتحه سكون كسره يعني لسر شكلي لسر شكلي هناك يا لسر شكلي اسمه كيتي وفي حركات قيدني بايش ضم بكسره ب بلان حركات السكناتين نزيء ليقشت بويا لبر هندي رويتري شوا أو كاتا فعلي بفعل بفعلي مضارعين وتم مضارع لبر مشابهه شيا مشابهي اسمه وأما الحروف فمبنية كلها همو حروف مبنية فاشاً السر علامات إعراب أنواع إعرابي تواكد وباس أفعال كيد ديتسر باب معرفه علامات الاعراب للرفع اربع علامات هل <تصفيق> الرفع شعر علامهيه علامات اصليه شعر علامات علامات اصليه الضمه وهي الاصل والواو والالف والنون وهي النائبه عن الضمه أو سبق لسان علي للرفع أربع علامات هرخدي هرتشوار حرف كي علامكي الرفع هرتشوار يعني أصليين تنهاء ضمة أصلية بوين لشوار إعرابك لأنواع إعراب ده هريشك لو أنا علاميك ما هي أصلية هو زمان بو للرفع أربع علامات الضمه أصلية وهي الأصل والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة هم امانه أمساني تر نائب أجناء على مي أصليبو الرفع بريتير الضمة فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع ضمع بريتير على مي رفع لتشوارشوند في الإسم المفرد منصرفا كان او غير منصرف اسم مفرد لدرسة كانت لبو أو بقي طلبة كان يتركّت يخوي أمثل معنوت وتواب بمعنى تون إعراب لسرهش دوش الرواده هش دوش للا ل هش هش دوش لا يخود لبركة أو هش دوشه إعراب لسريان ده رواده هش جنس نك هش دوته هش كلمة معنى درنا هش جنسي كلمة لبركة إعراب همويل لسره او هش الرواده لبرش لبروا اعراب لحروف حروف نية اعراب لحروفني حروف درك دروا اسماء مبنيش درك دروا اعراب ثانيه افعال مبنيش درك دروا اعراب ثانيه شي وشي معيوا بس مضارع لقال اسم منته نحروف اعراب ثايه نفعل ماضي ثايهاتي نفعل امر ثايهاتي ناسماء مبنييش ثايهاتي كابو كان منتهوا هاش تنها شي وشي اسم وفعل لفعل ذاتا ها فعل مضارع دو منتهوا لا اسمع اجدا بقي مفرد, ومثنى وجمع ورا مفرد, ومثنى وجمع اسم مفرد مثنى وجمع تقسيمك اسم لا اسم دا بقي مفرد مثنى وجمع تقسيمك اسم يان اسم مفرد مان يان مثنى مان يان جمع مان اسم مفرد دو بشي هي هندي اسم هي تنوين وريغري هندي كتير ورينا غري كوابو ام بش الاسم المنصرف والاسم غير المنصالف أما وبش. باش ولا سر مثنائك جوري مثنائك جوري أما السر ديتسر جمع شن جمع دهايا السر يا جمعي مذكر سالمة يعني لفكيتي جمعي مؤنتي سالمة يعني هي تجلوانا يا كتيا جمعي تكسيرا كابوتو هاش دوشا دي فاقد أما الشاشيان اسمن دودامينيتوا ياكي كن بريطيا لا فعليكي مضارع كهي تجيبون الكابي هي تجيبون الكابي ما بس بنشي يعني نظامي مخاطب يعني فعل مضارع يا علامات بنونة شمع نوابي بوه هش بوشة يا إعراب همويل سر أم هش بوشية الرؤادات هش بوشية بوه أبيت الصوري كي عب ب لبر لبر نكرة علامات إعراب شيا أو هش بوشية بنوس اسم مفرد مثنى جمع بس الجمعي مذكر سالم مؤنث سالم تفسير وأسماء خمسة بوننا إيك لوانية كم لو رزاني كلا بس ما لبير منشو لأن اسم منصرف وغير منصرف هاد شي هر هال يك جوره اسماء خمسه ين سته عندك جوازي هي اللي قال شي اللي قال اسمي مفرد اللي قال اسمي مفرد دا. بوشي لو انا علامات حركاته ليره حروفه شش اسمين في جسما بوشي وجه اكلتو بويا انواع اعراب من خندوا وعلامات جخوين بظبط كدني علامات زور ضرورة او شرش او هش جورب زانيد او هش جورب جورات زاني اتواني لبر كردن واز دي بينيش لبر نكيل سر او هش تيا بدرجاي 8 قد لسر هر كلمه ميخرسر او هش قالبه بزن كاميانه بوش على مكانيه دوزيتو يترنحو ابي با سليقه لدر خيات وملخيات نيه هي كسق الله فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره على ما قبل الياء من ظهورها اشتغال محل تواليها بحرف شذيرا اول لابه اول لابه او, أو, أو, أو يك دجاره لو يعلى بري كلو يا خويا سليقه توش بيس السليقه يعني هرب بوخذ هر كلمه فيا بيداي بتوان اعرابيكي وبيدر خيال بشي شبي بويا او هجدوش الرسم كي لميش كي خوتها شان جار كي توا حتى حركاتك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 في أربعة مواضع في الاسم المفرد لا اسم مفرد جاء اسم المفرد منصرف بيت يعني غير المنصرف منصرفا كان او غير منصرف منصرف او الذي يقبل الصرف صرف تيه التنوين كاو اسم منصرف او الذي يقبل التنوين كان الصرف يعني التنوين هل اسمي كيش تنويني ورقيد أوى بهيزة لإسمي يدى بهيزة هاتشي كيش وريننا قيد بلام نعربش بو أو كاتا بهيزة بلام زورنا في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو قال الله أسأ الله اسم المفرد منصرفي شاء منصرفي شاء بوه غير منصرف نية. شنو منشى ينوى منصرفون؟ هاي الله تنو يقدر ها آه كيف جاب هذا تو؟ كيف هو؟ بو؟ بول يقدر؟ باللفظ جلالة بيت. رحمن ويرقد يعنى؟ لا إخوانيا. Alif-ul-lami paywaya Kaabu an-mithali niya yana ya Barash-tribu Čunka alif-ul-lam Ču wassari Tanwi barna grede Češtel Mithali kiteri Yana ya Babi alif-ul-lam Čunka asma'u Allah Rahman Jibye yana ya Tawa Čunka asma'u Allah Babi alif-ul-lam Babi alif-ul-lam Babi alif-ul-lam Babi alif-ul-lam Babi alif-ul-lam Ta'ala babi alif-ul-lam Eš a'lam Babi alif أجتن كان هم يزيادن لس الأسماء الله كابو وإذ قال إبراهيم إبراهيم ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين إبراهيم لبرشي لبروا علمه لبروا أعجميش وإذ قال موسى موسى لبرو لبرو أعجميش إبراهيمي هنا ظمكي درك وتوى موسيي هنا ظمكي درناك كابو مُعرب باز عمك اشي درناك ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف باز عمك اشي درناك هار بيوتة ممنوع من الصرف كابو ضميك تايب غلان مقدرة وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف الجمع التكسير ده منصرف بيت يعني تنوين جرجاء وري نغير جمع تكسير جها جمع تكسير أو جمعية يعني كسر بناء مفرده إذا جمعي سالم لقل تكسيرها اللي أستوبيزان بو أولا تنتصوريك مسلم مسلم بيك بجمع بيبشي. مسلمون تماشاي كباش قريك غير باش قريك كو تسر بناء مفردك بناء مفردك تيك شي نراو نا كتيك نشكي بو مذكري جبو بيوت جمع مذكر سالمون يعني جمع مذكر سالم من التكسير فلاما <تصفيق> غير بين بو جبل جبل بينا بكا بجمع تكسير هذا جبال كجبل كيف بجبال بينا مفردك تيكش كندرا و انا بالا تيكش كندرا بسلامتين معا وتوا كابو جمع جمعيا سالم جمع يعني تنشك يا دواء كابود سالم جمعيش معنيه مكسر يا تكسير والله ما جمع شيء كوال سالم هاي بون مذكره هاي بون مؤنثة بما مفيه ليش جمع بون جمعي مذكري سالم جمعي مؤنثي سالم وجمي تكسير وشيء تكسير ليه هاتوا وفي جمع التكسير منصرف ان كان او غير منصرف نحو قال أصحاب موسى أصحاب اس أصحابو كيا، أصحابو، جمع تكسيرة من صارفة بلى، أصحابو من كابو أم من صارفة، مش شاهدة جمع تكسيرش بى، بلى من صارفة قيدني، لتنتجنا أصحاب، ممنوع من الصرف. فرام موسى ممنوع من الصرفة ما بس لا لا مثالكي أصحابك أبو تكسير تكسيري منصرفين آهدي ومساكن ترضونها سمساكن مسكن مساكن جمعكا تيكش كنراوة أبو جمعي تكسير لدوي ألف مفاعل شي هاتوا دو حرفاتوا مش قاعدية هرش كلميك بسر مفاعل يعني مفاعيل هاتبهد كوابوك أقل لدوأي تكسيرك دو حرفات بيانسيان أو كاتبها ممنوع من الصرف حساب أكريد علي ومساكن نالي ومساكن ترضونها علي ومساكن تنمين ورنا ترضونها ومن آياته الجواري ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إيش يقل آياتكاني خواهي تعالى كبل قبل سر قوليتي تعالى أوس سفينةً أو سفينةً أو فورانةً لبحركان كان لا أرون روناشن تناوي رتيدشي بلام أول استاوا أنجشي كالأعلام يعني كالجبال بكو شاخ عالسفينة جورا جورابيني بأطنان شندها طن الرواد روناشن غرق نابي ومن آياته بلامشي الجواري ريشكا ريشكات وغرقش نابع ومن اياته وغرقش الجواري بقد الجواري ومن الجواري الجواري الجواري الجواري أما شاهدك الجواري الجواري الجواري ممنوع من الصرف ومن آياته الجواري الجواري الجواري ممنوع من الجواري الجواري الجواري الجواري الجواري الجواري الجواري الجواري الافلامي <سؤال> بيوية ابي اغاتن ليبي او شناني كخليت يا كدوا اغاتن ليبي الجواري <سؤال> انجا اغر الافلامكيشي <سؤال> بيونابي لبالاوي يائي بيوية لبرثقل هردرناكوية شون كبوت طلبته زنا رحتها ومن آياته الجواري وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه وهروها ضم علامة على من رفع لجمع مؤنث سالمش، وما حمل عليه يعني وما ألحق به يعني جمع مؤنث سالم ملحقات جمع مؤنث سالمش. نحو إذا جاءك المؤمنات، المؤمنات شاهدك، يا المؤمنات فاعل مرفوع علامه رفعه ضم الظاهرة واضحة. وأولاد الأحمالي، أولاد, أولاد، اسم جمع. أولاد اسم جمعة لا واحدة له من لفظه آغاتاً لمنبئ بوتي أولاد جمع مؤنس سالم نية ملحق بجمع مؤنس سالمة لبر خالق لو خالانا لبر أوا مفردين نية مفردين نية أيسا أقربون من تاء أولاد ليب كيتوا ألفتائي أولاد ليب كيتوا آية كلميك أمينيتوا في بوتري مفرد نعم يا مكاتب بلجمع الله ينجمع مؤنّت سالم يعني مذكر سالم مفرد يعني هذا بون من المسلم أجد كي مسلمان يعني عرب كاتي أجلجاتي يقولي مسلم ومسلم كتي مسلمان أجد سين مسلم بيني مسلم ومسلم ومسلم رجاتي وسiena عطف كات السريع كوتية مسلمونا بلام أي بشر أجر أولاد ألفو تأكلب كينوار مفرد يا كمفردينما هو بلغيه لسر اوي كواء ام جمعة جمع جمع مؤنثي سالم نية في الحقيقه بلام لبروه في الصوره هل اعتباري جمع مؤنثي سالم يبدو ان عربي الاستعماله لا يناوى ملحق ب المؤنث السالم وارواه وفي الفعل المبارع الذي لم يتصل باخره شيء فعل شيء مبارع اقر هيتشي بيه ونلك يعني افعال خمسينه اوا على مرف عكيتشيه علامير وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ولم يدخل, يدخل عليه ناصب ولا جازم شو كان ناصب وجازم شو سري علامير علامي رفع ني رفع نرفع درجات نرفع درجات من نشاء سنرفع فعلك مضارعة مضارعا لم يتصل باخره شيء نالف تثنيه نضمير جمع نياء مخاطبة نلكا بويا الينشي ضمنا والله يدعو الى دار السلام يدعو سيدعو فعل مضارعة مرفوع وعلامه رفعه الضم فضمك لك في داهيه اسرع عينك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 قرصه لبر قرصه يتينات و الله يدعو الى دار السلام دفا اذا ما باسك لبتنات جمعي تكسير بوشي بيت راو تكسير و اشتيك ملحق بالمثنى به ين ملحق بالجمع مؤنث سالم بين لبرشي لبر و شرطه كانت يعني او شطانيه كل مؤنثي مؤنث سالم يا بلام جدا استعمال حكم اي في دراوه بو يا نون ملحق واما الواو دين علامه دوم العلامات رفع فتكون علامة للرفع في موضعين تدوشندا واو علامه رفع في جمع المذكر السالم وما حمل عليه اتشيكيش حمل كلاوة تسر جمعي مذكري سالم واتا الحاق نحو يو يومئذ يفرح المؤمنون المؤمنون تماشا جمعة ومذكرة مؤمن مؤمن باش قري واو نوني بودان لاوة هم سالمة هم جمعة مؤمنانية إسا أقر مؤمنة جمعة ها مؤمنات بچي جمعي كي جمعي مؤمنة سالم بألفتا باشا خوي مؤمنتنا مؤمنةٌ. أجاب شجري ألفو تاعش بخينا سري يا بيتا شيء. مؤمنة تاتون. كي وشي. ندود. مؤمنة تاتون. أبي أعوها بوعي. شونك السالم بوي بيوت السالم. ما أبي خوي للمفرد أشي هي. لتشيش بيني. لجمعش بيني. مؤمنةٌ ألفو تاعش يبقى دانة أبي مؤمنة تاتون. بلن دود تهديكي بالقرب للسر علامات تأنيس بيوس ما بيعتي. كان لاب. او هي منكم عشرون صابرون و منكم عشرون صابرون تماشى عشرون مثالك بو عشرون هي عشرون اقر و او نونك يلي عشر عشر, عشر جيني. ما نيدا اجينه ما اجينه جمع مذكر سالم نيه ملحق بجمع مذكر سالم شنك اعرابي اي بردوى لحالتي رفع عشرون بات لحالتي نصب جرا عشرين بات وكو جمع المذكره سالم تعامل غلى كداوى وفي الاسماء السته لو شرح اسمك هن مفردن اقاتن ليه بيه اسماء خمسين ستا مفردن طبعا او اندها جاوازن لا بشي كم كاسم مفرد منصرف اوان علاماتي اعرابيان ضمبو لرفع دا امان لرفع دا واون بمشي بمشيوش ابوكا يعني بمشي وقورا امشي ويكا يستهيتي قورا او كاتا اسمائي چينية ستان خمسانية ابوكا وأخوكا وحموكا وهان ديكيش وحموكي ايهانا وكو ابن هشام هناواتي لا قطر وفوك وهنوك وذو مال ابوك جاء أبوك مثلا أبوك رفع وعلامة رفع الواو بولي لأنهم من الاسماء السته يعني الخمس بو هنديك سألين خمسة و هنديك سألين ستة دبروا يك لو كلمة معنى هنوكا أو دانانا جمهوري نحويين وعرب لسرشين لسر أون بوشيو النيخو النوى مثلا ملين هنون بكو اسم مفرد بيخوان نوى بكو اسم مفرد كعلامي رفع إشياء علامي رفع ضميم ببي إضافة بلاي دواي خوي بويا هند جوان الاسماء الخمسة وازين لو هي نوى ترشين كده وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك كاتي علي وحموك أو خزمي أفرد أجريت هوا أقول خزمي بيا أجريت هوا بوش يواد جوازي النوان أوش راحية وذو مال يعني صاحب مال ذو كبير بمرجي اوك بمعنى صاحب بيت مال يعني مضاف اليه كش بمعنى اسمي يعني اسمي جنس بيت نحو قال ابوهم قال ابوهم أستا ابوهم فاعل مرفوع على رفعه الواو لانه من الاسماء السته اضافه كرب ولا شيء ولا وبولاي يدوي خوي لي يوسف وأخوه أما نشكو ما للشرط يعني يا بعلام الكتاب كده بس كده وسمين بس الناكل لي يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وأخوه وجاء حموكي حموكي فعل وهذا فوكا فوكا يعني دميتوا أما أبدا دميتوا وهذا فوكا هذا فوكا يعني فمك Fooka, يعني famuka. Wahanuka, awahini tuya. Ja han la kurdiya wokera hata heen. Han nazmani arabiya, bambam anay heenaka nazmani kurdiya. Heenu han nazmani kurdiya biya arabiya, bwasey maana diyan. Han, bwana muna agar, tu searekata bizhoor juan What is Segah it? It is a other question. Well then, You can use whatever the part خراب yourself or that you fail, You can use them to deposit yourself. I بو بس not fixed that youовой tradition. I يعني الفرج this جاء فرجي. فرجي ذكر بيت كمبيوتر ذكر فرج مرأبية كمبيوتر فرج الفرج خاصه هي وسيا معناه هي لسماه الخشمانية وهذا فوكا وهنوكا وإنه لذو علم يعني لصاحب علم وذو علم بيد علامة رفعي بريتيا لا واو وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه يعني وما ألحق به قال رجلان رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وإن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا جماري مانقا كان لا يرب العالمين ثابتة دوانزا مانقا قديما وحديثا إن عدة الشهور عند الله إثنى مرفوعة خبري تيه؟ خبري إنيه إن عدة الشهور عند الله إثنى عشرة مرفوع اللامة رفعه الألف أو إضافة كلاوة لأي عشرة بويا نونك شينماو كن مثنات شجمحي مذكري سالم أغل إضافة كده لأي دواي خوي نونك آني ناميند إثنى عشرة بويا شاهدك إثنى ألف إثنى بويا أما خبري إنه مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى بو ملحقة أليس كي ليك روبي خانوا أبيع تشي إثن أي إثن كلميك إثن, إثن كلميك ليه مفرد بو معناك يعني أبو معناك بدا فانفجرت منه إثنتا عشرة عين إثنتا قابوا أليس كي ليبكي تونالي اثنتو بو الشويا ناعذ، كان كنئث ونئث نش مفرد نين بو إثنية إثنتا، وأما النون علامات شرمل لعلامات رفع فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير ضمير جمع. او ضمير جمع المذكر او ضمير المؤنث المؤنثه المخاطبه نونيش علامه رفع. اقل كابه فعلي مضارع او كاته والنجم نحو والنجم والشجر يسجدان يسجدان لبري فعلي مضارع انا ناصبنا جازمات و الفعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون ثبوت النون واما النون فتكون علامه للرفع وبس تشي الثبوت ثبوت النون والنجم والشجر يسجدان او ضمير جمع المذكر ضمير جمع المذكر لك ضمير الجمع ضمير جمع المذكر نحو اتبنون بكل ريع ايه تعبثون سكت تعبثون بؤسا نون شو بتصير تعبثون سم اتبنون بكل ريع او ضميري جمع المذكر تو تعبثون ايش مش مشكلتكم اتبنون بكل ريع ريع يعني مكان مرتفع دائما يا ود والله منو ويا ظالمو كرهك ارجعنا زين شيء كان عشان لا لشوه برز باليدان لشوه كم شخه كم شنبات ايبات كافرو ظالمو انا عشان لشوه شنو شيء برز بوين خامو خلق لجده است يا نباء اي شيء للصفاتي او قومه او بوا تشون لشن بزكان يعني شيء ان كد بيني ان كد بكل ريع آية يعني بناء تعبثون يعني قلطة أكان بوانيك ولا تنتي أفر تعبثون أي بمن يمر بكم وتسخرون منهم لشني كبير زايا لساة شقي ريقية يعني شاقية كبير يخلكي لجدس يعني بزان الرواد قلطة في بك أتابنون بكل ريع يعني مكان مرتفع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أن لجير جير زوية خزانها لبن زوية خويناغري الله نكشتك ما اللي بقاوميت بس شين شيب كنجير زوية خزان درستها بنزيد الله قري نازن مجاز الله قري عو الله قري عزقاء الله قري مصانع يعني خزاناتها يعني مخازن تحت الأرض لجير زوية الله قري لعلكم تخلدون لعلكم ويتعالى فرمك كأنكم سلام لعلكم بمعنى كانكم تخلدون وقوايع تدبمين وهر نمر نتاته تع اوهلت يقشنيك نابد كس خالد نابت زوي لعلكم تخلدون شاهدي تعبثون وتتخذون تخلدون امانتشين ضمير ام فعلا ضميري جمعا ظلام نونيا على مرفع فعلك كيا والذين يؤمنون بالغيب يؤمنون فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون أو ضمير المؤنثة المخاطبة ضمير المؤنثة المخاطبة فعل أقرب ضمير مؤنثي بول كيا ستتعجب أصل فعل كيا تعجبوا بعلامياء المخاطبة تعجبينا يعني أنت أقرب فعلك كول كيا رفعي او فعل ثبوت النون اتعجبين من أمر الله اما علامات رفع بون شيء الضمه الواو الالف والنون يعني ثبوت النون وللنصب خمس علامات الفتحه وهي الأصل على نصب فتحيه من حيث الاصل أما النيابة والالف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة فيجعل ما يب نصب، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد تماشى، أسر أقربين دراسيش أو عليك خير ما، أسر هشت كلمة كبون كباسمك، أسر كبون، أسر هشت كبون تنافر ما كم تلوه احتمال بب ب هو فعل و بهوي اسمه و فعليه علامه هي علامي فعلية علامي فعلي علامه هي علامة وكو وكو علامة كانت نصبه, هل لباري رفعه. لباري نصبه. لباري جر وجزمه. وللنصب خمس علامات الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضيع في الاسم المفرد منصرفا أو غير منصرف لا مفرد شيء ممنوع من الصرف بيانا أو على نصب شيء الفتحية نحو اتقوا الله واتقوا الله أو ووهبنا له اسحاقا ويعقوبا ووهبنا فعل فاعله له جار ومجرور اسحاقا مفعول به مفعول به حقي نصبه ترى كيشيا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه ايش كيشينى باب ممنوع من الصرف جبال كابو بو اي منصرفا كان او غير منصرف اسحاق اجى جرك يبقى يتسرى نلبي بي اسحاقا نلبي اسحاقي لبي اسحاقا لا للروايه بل مشكلين او اسماء نيك ممنوع من الصرف لا فتحه لا نصبك مشكليك انه اسحاقا ويعقوب اجمع معطوف على وعدنا موسى. وعدنا موسى موسى موسى به هي علامه الفتحه المقدره جنك بالامشيها هر علامه كينصب وباتشيش بمنوع من الصرف وفي جمع التكسير منصرفا كان وغير منصرف لا اسم تكسير ده ممنوع من الصرف بيانا درا كيف فتحش مشكلة كتانية نحو وترى الجبال ابي جبال بال منصرفه وتش يش منصرفه ممنوع من الصرف نيه منصرفه تنوين ولا غير مثلا جبال جبال بوية جبال ألف لام بيو يستا. بلام بوم من صرف الناقة. ونرى الجبال مفتوح ووعدكم الله مغانية. ثم مغانم جمع تكسيره بلام خوي ممنوع من الصرف. رام لفتحية ليلا دايش كيشيك. نية ووعدكم الله مغانية. وأنكح الأيام. ويتعلى فرمة. اوانيك أنك أيامان. أيامن او اني كشن يعني اييم بيت لا زوج له جاء من الذكور بها من من النساء بيت من الذكور بها من الاناثه بك فيهاي شروتي اييم بجني شروتي اييم بك شوتي اييم بكر شوتي اييم تعبوا بو هر شونيغ بثن امهات تنغلوه باموسى خلكي وياي ترسيلي حزك النونيني تقولنا الأيام أسأل الأيام جمع التكسير فلان درجنا كوتوا فعل الأيام به منصوب على منصبه الفتحة المقدرة وفي الفعل المضارع بين سرفعل مباع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء ولم يتصل باخره شيء لعليه فعل شيء مبارع بينا بس هيش ذبته السري قيديني صحيح ان اخر بيان معتل الاخر به لنصبك يا شنيه بويا اجزرلك نك ولم يتصل باخر شيء نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها يعني لن ينال لن ينال الله Allah. الله Lain yanaal allaha luhumuhah wala dima'uha. Yani ghojhtu khaynu awa na khwa pya wisi ba ghojhtu khayn niya. Mabasti chiya. Mabasti awa ibadat bhaqariya. Wa iwa jtudtan piya begat. Lain yanaal allaha tamasha yanaal ka lancho tasari aw kaata chiya. Abini fi وعلامة نصبه الفتحة بوة لبروة لبروة يعني أفعال خمسة نية ضمير تثنية يانواوي جمع يان يعي مخاطبا نجوة السري وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماع الستة أليف أبيت علامة نصب بلام لكي لأسماع الستة نحو ما كان محمد أبى أحد من رجالكم محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ابا احد من رجالكم باو شي هيك الايونيه يعني باو في زيد نيه يعني كاتك كاتخو الى جاهليه با في وتراو ابو زيد او باو شي نبوه تبني بو بلام لاسلام ده او باو شي نرايوا باو شي ايونيه او رسول الله باو كي شكل الايونيه او باو كي زيد نيه ما كان محمد محمد اسمي كانه مرفوعة أبا خبري كاني منصوبة وعلام من نصبه الألف لبشية لبروة من الأسماء سته ونحفظ أخانا, أخانا منصوبة مفعول به منصوب وعلى نصبه الألف وتقول رأيت حماك وهناك رأيت حماك وهناك تاني بليكي رأيت وحماكي خدمكاني تون بيني خدمي عفريتكم وهناك أوي تون بيني أوي تو يتر هاد شيء كله وعنا بيت كه هي كباسم كل كان ذمال أن كان ذمال بمالداري بيت بمالداري بيت لا يخويت على اعتبار بوممالو أو عننية هاد شيء نكسبه يعني هذا كافر لا يخويت على برزة أن كان ذا مال كان هو ذا مال أن كان هو ذا مال ما تقديرك كان هو اسمي كان ضميرا أقرأت أبو بيشقي لسياح ذا مال ذا خبر كان منصوب وعلامه نصبه الألف لأنه من الأسماء الست وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه كسراء بيت علامي نصب لجمع مؤنث سالمة وما حمل عليه يعني وما ألحق به نحو خلق الله السماوات دعاء وشيدت او الشبيه أنا بدعاء بشرطه والأرض سيك خلق الله السماوات خلقها مجر فعلية الله فعلية زي مفعول به بتشي بيت بيت منصوب السماوات دوي والأرض زي ك أرض اسم مفردها لا اسم مفردها على من نصب كيفت حياة السماوات لا برد جمع إماراتي سالمة كسرية إن الحسنات ها يذهبن السيئات زي ان الحسنات الحسنات لجمع مؤنث سالم ان نصب جكا سيركي حسنات اسم ان منصوب علامه نصبه الكسره بدل الفتحه بو بو لانه السالم مؤنث سالم تيكي خوش علماء نحو اشتوا با ساكن بوشي علامي نصب جمع مؤنث سالم كسرية مؤنث سالم بوشي كسرية علن لا داخل بو عتيتي بوسي جمعي مذكري سالم لنصبكي ولا جركش من جبال لنصبكي ولا جركيه من هنا خلق الله السماوات بلا خوشتي واني اساسنيه ورق سيكا خلق الله السماوات والارض الله السماوات وان كنا ولاه حمل وان كنا ولاه حمل يسؤلات خبري كان يعني كنا يعني هن اوا أو اسمك ياتي ولاه حمل ولاه حمل خبري كان منصوب على علامه نصبه الكسره بدل الفتحه هنا اسمي كانانيا نونك خوي اسمي كاني فالانشيا ادراميك رويداوا لنيوان لنيوان نونيكانا لنيوان نوني جمعي لنيوان نوني لنيوان نوني نسوة نون نسوى بوى ياهر خوي اواء نون نسوى كتشيا نون نسوى كا اسم كانيا ولات حملن ولات خبر كانيا او شيواء ومنصوب علامه نصبه الكسره بدل الفتحه لانه ملحق بجمع مؤنث سالم <تصفيق> واما الياء فتكون علامه للنصب في موضعين ولكن هناك من يكون عليه من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك به يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الياء لانه مثنى ايش مشكلين يا. واذ ارسلنا اليهم اثنين اثنين يستشاهدك اثنين مفعول به ارسلنا اليهم اثنين اثنين مفعول به منصوب على نصبه الياء لانه ملحق بالمثنى ربنا امتنا اثنتين ربنا امتنا <تصفيق> مفعول به هي كما يا تاني بغيت مفعول به هي مفعول به ربنا أمتنا اثنتين اثنتين عجتنا لي بالني كنا مفعول به اثنتين صفات ومصدر إيش محذوف يعني ربنا أمتنا إماتتين اثنتين كابو أو اثنتين نسرين سام صفة لمصدر محذوف تقديره إماتتين إثنتين وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحن ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين مفعول بها ابني وعلامة نصبه ألياء لأنه جمع مذكر سالم فواعدنا موسى ثلاثين ليلة يسمى موسى مفعول به كما ثلاثين مفعول به ثاني برامتية علي منصوب علام نصبه ألياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. يعني لما نوّت علامة رفع ثبوت النونه، هرفع لك علامة رفع ثبوت النون بعلامة نصب كشي شيء حث نون. أو آياته فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أو الله بركة دائما. يعني أفعال خمسة، أفعال خمسة هي كلا سر نبو ثبوت النونه. لم ولني لا سر بوك أو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تو. أفعال خمسة علامه نصبي حذف النون وكلا تفعلوا علامه جزم حذف النون وكلا وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو إلا أن تكون تكون شاهدك تكون ملكين تكون ملكين أبيني تشيش ان أن أن علامة نصبكي تشيش حذف النون، وأن تصوموا خي تصومون خير لكم، أنشو السري، وعلامة نصبه كيا تصوموا، علامة نصبه حذف النون، خير لكم، ولن تقومي خي تقومين يا، تقومين بو كيا ضمير مؤنث مخاطبة، لن شو السري، لن تقومي, تقومي. ك فعل مضارع منصوب، علامة نصبه حذف النون نكتفي بهذا القدر ان شاء الله صلى الله عليه وسلم.